بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبدًا ذكريًا إذ نادى ربه لداء قفيا قال رب إني وهلا العظم مني واستعنى الوأس شيبا. واشتع له أجس ولم اكن بدعائك ربي شقينا وإني خفت الموادنا من مرائي وكانت, وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا يا زكري يا لا نبشرك بغلام اسمه يحيى أن نجعل له من قبل سميا قال رب أنا كون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هيمي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قوله من المحراب فأوحى إليهم, فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا وَلَمْ ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم وَيَوْمَ ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في كتاب مريم إذ انتملت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم عجابا فأرسلنا إليها, إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ من رحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا قالت أنا يكونني ظلام ولم يمسسني وَلَمْ ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هني ولنجعل آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المطاب إلى جدع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فجاداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزني اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي عنا، عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي, فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فأتت به قومها تحمله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 قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله ان يتخذ منه ولدا سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول لكم فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من غيرهم للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم نأتون ماء لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إلا لحن نلت الأرض ومن عليها وإلينا واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقاً لنبينا إذ قال لابيه آ أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لما ما لا يسمع ولا ولا يغني عنك شيئا يا أبت اني قد جاء لي من العلم ما لم يأتك فاتبعني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 الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراضب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنفهن أرض منك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزن فرما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي سقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب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 ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارول نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا وعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه همكانا العبيا اولائك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم من النبي لمن ذريه ومن من حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم, إبراهيم واسراءيل ومن من هدينا ولتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خر سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وامن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة, فأولئك يدخلون الجنة ولا يغلبون شيئا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 شَيْءٌ يكن شيئا فوربك والشياطين ثُمَّ والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحو أَعْلَمُ بالذين هم أَوْلَى بها صريا وإنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هاجتيا وإذا تتبى عليهم آياتنا بينات قَالَ الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريق لخير مقامه وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أساثا ورياء قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدى حتى اذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون, فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوت إن مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا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 إنما نعد لهم عذاب يوم نحشر المتقين إلى الرحمن واداء ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات أتفطر لمنه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أنت وما ينبغي للرحمن الرحمن ان يتخذ ولدا وما الرحمن ان ولدا إن كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عدتا لقد احصا وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى فإنما يستولاه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبل قرن هل تحس من أحد أو تسمع لهم ركزا